وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أبأك هذا قال نبأني العليم الخبير تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة, والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أي مُبَادِلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٌ مُسْلِمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ قَانِتَاتٌ تَائِبَاتٌ عَابِدَاتٌ عَابِدَاتٌ صَائِحَاتٌ سَائِدَاتٌ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم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 وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا, كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يُغْنِيَا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وَدَرَّدَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةٌ فِرْعَوٌّ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِي لِي عِندَكَ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوٌّ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوٌّ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ